إِنَّ يَوْمَ الفَصْلِ مِقَاتُهُمْ أَجْمَعِيدٌ يَوْمٌ لَا يُغْنِي مَوْلاً عَمَّ مَوْلاً شَيْئًا وَلَهُمْ يُصْرُدُ إلَّا مَرْحِمًا رَّاهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهلي يغلي في البطون كظلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوقرأ 111. من عذاب الحميم 112. ذق إنك أنت العزيز الكريم 113. إن هذا ما كنتم به تمترون 114. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون